الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله ومضمارة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني هنا ذكر المصنف رحمه الله جواز إضمار ان وجواز اظهارها قالوا مضمرة جوازا اي يجوز إذ ان ونصب المضارع بعدها إذا كانت قال بعد عاطف مسبوق إذا كانت بعد عاطف مسبوق باسم خالص كقول المصنف أو المثال إذا ولبس لبس عباءة عين إذا كان الفعل المضارع بعد عاطف وهذا العاطف قبله اسم خالص في الاسمية وقد مضى كلام عن هذا القول من المصنف رحمه الله إذا يجوز إذمار أن بعد أو يجوز إذمار أن قبل الفعل المضارع ونصبه بها بشرطين الشرط الأول أن تكون بعد عاطف أي بعد حرف عطف والثاني ان يكون هذا العاطف مسبوقا باسم خالص لا الواو ثم والفاء الواو ثم واو الواو ثم واو الواو ذكر قال المصنف وهو قول ميسون زوجة معاويه رضي الله عنه ام يزيد قالت ولبس عباءه وتقرعيني أحب إلي من لبسي الشفوف ولبس عباءة وتقرعيني محل الشاهد قوله وتقرع فهذا فعل مضارع منصوب بأن أين أن مضمره غير ظاهرة مضمره بعد العاطف الواو بعد الواو وهذا العاطف قبله اسم خالص في لسميتي قال قال بعد عاطف مسبوق اي قبله باسم خالص في لسميتي اي ليس فيه شبه الفعل فهو ليس اسم مفعول ولا ولا اسم فاعل ومنه كذلك مثال اخر ام ما كان لبشري ان يكن مؤدبا ان يكرمه الله وما كان وما كان بشري ان يقول كلمه الله الا وحده نعم هذا مثال كذلك يخرجون الايه على هذا القول يخرجون الايه على هذا القول كقوله تعالى وما كان الله وما كان ليبشئن عفوا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء الايه اين محل الشاهد وما كان لبشر انظر وما كان لبشر ان يكل لما الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا الان او يرسل رسولا اين محل الشاهد او يرسل او يرسل اسبقت بعاطف سبقت بعاطف سبق بعاطف وهذا العاطف مسبوق باسم خالص اين هذا الاسم حجاب تامل جيدا وما كان الله وما عفوا وما كان لبشر ان يكلمه الله انتبه الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل الان يرسل معطوفة على حجاب تامل الايه ما كان الله وما كان لبشر اي هذه الايه لا ادري ماذا وما كان لبشر اي يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا معطوف على ماذا؟ لا تأمل تامل دعونا من وحي او على الان الحاله الاولى الاختيار الامر الاول قال ما كان الله ما كان البشري يكلم الله الا وحيا هذه الاولى او من وراء حجاب الثانيه او يرسل رسول مفهوم الان الان كل هذه معطوفه على على وحيا ما كان وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا الأولى وحيًا الثانية أو من وراء حجاب الثالثة أو يرسل رسولًا واضح عن كذا يكلم الله قال وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيًا عن طريق الوحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول عن طريق الرسول أو يرسل رسولًا الآن أو هذه عطفت من وراء الحجاب على وحيا وعطفت أو يرسل رسول على على وحيٍّ. يفهمون الآن؟ كان قلت مثلاً جاء زيد أو عمرو أو خالد أو محمد الآن محمد تأخذ معطفه على خالد أم معطفه على عمرو على الأول على زيد كلهم معطفت على زيد أو كذا أو كذا كلهم معطوفات على زي، فهم الآن أو يرسل رسولا المعطوف على من معطوف على, على وحي ولبس عباءة أن ألبس عباءة وان تقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا ان يوحي إليه اليس كذلك إلا ان يوحي إليه أو من وراء حجاب أن يكلمه من وراء حجاب لأن الجار المجرم متعلقا ليكلمه يكلمه أو أن يرسل رسولا أو نقول وما كان لبصر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول أو إرسال, إرسال إلا ارسالا أو نحو هذا إرسال رسول إذاً الاسم الخالص المذعطف عليه في المضالع هذا هو ماذا؟ وحيا والتقدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا ان يوحي اليه او يرسل صمم ووحي هو هذا مصدر وحي مصدر وهو خالص في الاسميه خالص في الاسميه خرجت ايه على هذا النص اذن نقول في اعرابها او حرف عطف يرسل فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد او ف ونصبوا الفتحه الظاهره على اخره والفاعل مستتر جوازا تقديره هو على الله رسولا مفعول به منصوب ونصبوا الفتحه الظاهره على اخره بعد هذا ها بعد اللام وبعد اللام اقرا وبعد اللام هذا الموضع الثاني الذي تظمر فيه ان جوازا الموضع الاول هو ما بعد عاطف مسبوق باسم خالص في الاسميه هذا الموضع الأول الذي تضمر فيه إذن ان جوازا إذن نكتب العلم الأول ماذا كتبنا جواز جواز إضمار أن تضمر أن جوازا في موضع الأول إذا كانت بعد عاطف مسبوق باسم خالص في الاسميه مثاله ذكرنا مثالين زيد الموضع الثاني بعد بعد الله تظمر ان جوازا بعد اللام تظمر ان جوازا بعد اللام ها اكرم لا حول شو بين الناس شو بين الناس وأنزلنا إليك الذكر تبقينا للناس ها اللام اللام اللام وأنواع أليس كذلك ها اللام وأنواع هذه اللام الجر نعم أنواع لام الجر أنواع لام! هذه اللام أنواع أزيد ها الأول تعليل امم مثال ذلك لا جناح هذه ليست بحال نافيه، ام ها زيد زائده, ها؟, زائدة ها التعليل العاقبه الزائده ها يوم الجحود ستاتي بعد قليل الحكمه كلها لم جر هذه لام حرف جر يفيد تعليل حرف جر تفيد عاقبة او السيروره حرف جر يكون زائدة الحكمة حرف ج ويتفيد ماذا الحكمة ها مثال التعليل قوله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين حضرت الدرس ل ل لاتعلم لاتعلم العلم حضرت الدرس لاحفظ الدرس او لاتعلم دخلت المطعم لآكل واضح ما معنى العلم بالتعليل ما بعدها عله لما قبلها انظر وانزلنا اليك لتبين انظر لتبين تبين فعل مضارع منصب ونصب وننصب بان اين ان هنا ان مضمره بعد اللام هذه اللام لام التعليل فقال وانزلنا اليك الذكرى لاجل ان تبين للناس واضح مفهوم لتبين للناس فهذا الفعل منصوب ونصبه ان مضمره بعد لام التعليل ونصبه فتحه ظاهره على اخره وان المذمره ومدحت عليه ماذا لي في محل ماذا سبحان الله ما بكم ايش نصب ليس اسما في محل جر اسم مجرور اسم رابط بين انزلنا وأنزلنا اليك الذكر لتبيينه المصدر من بين يبين التبيين لتبيينه انظر لتبيينه جرب بالله ما ليس كذلك وأنزلنا اليك الذكر لتُبِينَه للناس مفهوم لا فنقول اللام حرف جر وإن شئت قل وتعليل تبين فعل مضارع منصب بأن مضمر بعد اللام جوازنا ونصب الفتح الظاهر على اخره والفاعل ضمير مستتر هجوما تقدره انت والمصدر المؤول من ان المضمره وما دخلت عليه في تاويل مصدر مجرور بنام الجر والتقدير وانزلنا اليك الذكر لتبغيه للناس نام العاقبه مثل ما قلت ايه ايه القصص فالتقطه ها التقطه الو فرعون ليكون انظر يكون لهم عندهم وحزن الان الان اين محل الشاهد ليكون ليكون ليكون هل فعل مضارع منصوب ونصبه فتح ظاهر على اخره لكن اين الناصب الناصب هو ان نظمر هنا بعد اللام هل ال فرعون التقطوا موسى عليه السلام حتى يكون لهم عدوا ها وينما التقطوه ليكون ها قالت قره عين لي ولك ليكون قره عين لهم لكن عاقبته انه كان لهم عدوا وحزنا او صار لهم عدوا وحزنا هذه تسمى لام العاقبه او لام الصيروره مفهوم وان كان تسميته لام التعليم من باب يعني من باب التجوز فقط ولهذا بعضهم حتى يعني يفصي في المعنى قال نسميه لام العاقبه او لام الصيروره يعني صار مفهوم اذا ترتقطه ال فرعون ليكون ان مضمره بعد اللام وهذه اللام هي لام العاقبه ولام فنقول يكون فعل مضارع ناقص منصوب بان مضمره جوازا بعد اللام وله الضمه الظاهر الظاهره على اخره واسمها مستتر جوازا فيها تقديره هو واضح عدو هو خبر يكون خبر يكون لهم جار مزور متعلقان بي يكون لا لا يوجد عندنا جار مزور في محل رفع اسم اخر اسم يكون مستتر هو تقديره هو ليكون موسى عدوا لهم فهذا جمل متعلقان بعدو عفوا وليس بيكو اين لكن هذا لهم هذه الحق جمل بالعداء عدوا لمن لموسى مفهوم إذن فهذه لهم متعلقا بالعداء عادة. وليس ليكون أختار في الأولى فهم إذن عدوا جار مجرور عفوا خبر يكون ولهم جار متعلقا بالعداء فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن الزائدة من يعطينا مثال الزائده لا لا انت بعيد نحن في الاظمار الجائز يا رجل نحن في الاظمار الجائز سيدك الذي يقول تعالى ليبدا يعلم اهل الكتاب اللي لا يكون للناس على الله حرج دي وداخل عليها هذه الاخبار كنا استدنا هذا الامر ترى هذه المشروع زي لو كان في درس مقابله من الماضي يريد الله ها يريد الله لي ها لا يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت ويطهركم تطهيرا البيت <تصفيق> <تصفيق> البيت تابع الآية. إنما يريد الله ليذهب ليذهب ها تابه. إنما يريد الله لقد لا الله ليذهبا. عنكم ليذهب اللام هم لام التعليل العاقبه ام الحكمه ليذهب عنكم الرجز اهل البيت يذهب فعل مضارع منصوب بان اين ان مضمر بعد اللام ما نوع اللام ها ليست لام الجر ليست لام الجر سواء كانت للتعليل او العاقبه او الحكمة ليست لام الجر ما الدليل على ان ليس ضر حتى قال العلماء بانها زائده لأنه قد يقول لماذا لا تكون للتعليل او للعاقبه او للحكمه او نحو هذه لماذا قلت بانها زائده زائده لانتبه لأن يريد يتعدى بنفسه واضح فهم يريد زيد اكل الطعام فهم يريد زيد أكل الطعام يريد زيد ليأكل الطعام ويريد زيد أن يأكل الطعام، لكن دخل لم يا ماذا يزيد هو توكيدا. يريد زيد أن يأكل الطعام. يريد زيد ليأكل الطعام. فهم؟ فلم تزيد الكلام قوة وتأكيدا. يريد الله ليذهب عنكم. فهم؟ يريد الله أن يذهب عنكم أو يريد الله أن لأن يذهب. هنا اللام جاءت لتقوية المعنى إنما يريد الله ليذهب لي عنكم مفهوم الآن هذا الفعل يتعدى بنفسه لو قدرنا هنا لا يمكن أن نقدر لم التعليل هنا لام الجر لا نقول إنما يريد الله لذهاب انظر هل يمكن أن نقول إنما يريد زيد لأكل الطعام هنا ماذا قلنا في الأولى ها انما يريد الله وانزلنا اليك الذكر لتبينه اليس كذلك تقدير جاءت اللام مقدره بعدها المصدر لكن لو قدرنا المصدر ماذا نقدره ان نقدره ماذا ذهابا ان يذهب اي ذهابا هل يمكن ان نقول بعد ذهب بعد اللام ذهاب نقول انما يريد الله لذهابي لا نقول هذا لهذا كانت اللام هنا زائده ليست لحرف لي جر ليست حرف جر معنا أنه لا يكون بعدها المصدر مجرورا فلا يمكن أن نقول إنما يريد الله لذهاب الرجس كما قلنا هنالك وأنزلنا إليك الذكر لتبيينه للناس أو لن نبرح عليه عاكفنا حتى رجوع موسى كما قالوا حتى يرجع إلينا موسى هنا واضح لا كانت اللهم زائدة لأنه لا يمكن أن نقدر مصدر مجرور بعد الله فهي زائدة لكن زيادتها ليس هكذا فقط إنما لتوكيد المعنى والتقدير إنما يريد الله ذهاب الرجس عنكم أهل البيت وطهارتكم ولهذا جاء بعده الفعل ويطهركم أي وتطهيركم نفهم المعنى الآن؟ لهذا حكموا بزيادة اللام هنا ماضحة. هذا واضح الآن هذا واضح ننتقل هذه تكثر بعد فعل الإرادة لأنه زائده تأتي غالبا بعد فعل الإرادة ويريد الله أي هنا جاءت ماذا ظهر ويريد له أي يخفف عنكم فهم في النساء غير جدل لكن ظهرت ان ظهرت ظهرت ان الحكمة الزائده مع مع ضر يعني يجوز حنا قالوا تجوز ايضا يجوز ان تظهر هم يجوز ان تظهر يجوز ان تظهر غير القران يريد زيدون to eat the واضح؟ لا من clear? No, what is the word? Here. And what? In our only اللام حرف جر وحكمة يعبدوني فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد لام الجر ها وجره يعبدوني يعبدون يعبدونني اين علامه الرفع هذا, الأفع... هذا الفعل هذا الشيء من اي نوع من الاسباب الخمسه هذا افعال خمسه اه من الافعال الخمسه بما تنصب الافعال الخمسه بحذف النون لكن النون هنا ظاهره ها كيف نفسرها ليست نون الرفع انما هي نون الوقايه نون الوقايه تقي ماذا من ماذا تقي, نا... تقي الفعل من ال... كسري. كسري. تقل الفعل من الكسر يضربون يضربون ني يضربونني، يضربون ني رفع أي تبقى النون ني هذه نون الوقاية حرف لا محل له من الإعراب أين الياء المفعول به التي من أجلها جاءت نون الوقاية لأن الياء تجر ما قبلها تكسر ما قبلها اليا فكسرت النور وذهبت سبحان الله ها ونقول واليا المحذوفة رصما ليس الثقال رسم القرآن جه هكذا حذبت هذه اليا في مواضع كثيرة في قرآن الكريم فاتقون وإيايا فارهبون وارهبوني ها والياء المحذوفه في رسم المصحفي مصحفي ماذا مبنيه على السكون في محل نصب مفعولي والمصدر المؤول من ان المضمره جوازا بعد اللام والفعل المضارع في محل جر اسم مجرور باللام والتقدير وما خلقت الجن والإنس الا لعبادتي الا لعبادتي فهم يا حسين ها انت لو كنت في بلد شيء على لم اظنوا فيك شيئا لان اسمك كان حسين لكن لو كان اسمك عمر او ابو بكر فسيكيدون لك ليس عندهم اسم عمر ولا ابو بكر ها هذه اذا تضمر ان جوازا بعد بعد اللام ما قد راينا انواع اللام وامثله على كل نوع قال بعد هذا اذا ماذا عرفنا خلاص الدرس درسنا نصف الدرس السابق ونصف درس اليوم ان تضمر جوازا بعد اللام اه عفوا تضمر جوازا في موضعين الموضع الاول ها وبعد عاطف مسبوق باسم خالص في اسمي هذا موضع أول موضع ثاني وبعد اللام سواء كانت العاقبه ام للتعليل ام كانت زائده ام للحكمة رأينا راينا امثله على ذلك ان هنا مضمره جوازا اتفقنا على هذا نواصل اقرا قال الا في نحو ان يعلم إلا في نحوي لا يعلم ولا تكون ها فتظهر لا غير فتظهر لا غير هنا المصنف رحمه الله ذكر مواضع إظهار ان وجوبا موضع مواضع إظهار ان وجوبا وهو الحكم الثاني قلنا لان ثلاثة أحكام الأول الإظمار جوازا يعني ويقابله الإظهار جوازا الحكم الثاني الإظهار وجوبا يعني يجب أن تظهر قال وفي نحو أي وينصب المضارع بعد أن في نحو إذن مواضع إظهار أن وجوبا الموضع الأول قال وبعد ونحو أي وبعد اللام الا في نحو ماذا قال من أمثلة لألا يا علامه موضوع الايه الثانيه لئلا يكون, يكون للناس حجه لئلا يعلم اهل الكتاب هكذا الايه نعم ايه الحديث مره لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء نعم اهل الكتاب نعم ولان لا يكون للناس حجه بعد بعد الرسول الان الان اين ان نحاول ان نستنبط الحكمه من المثالين اين ان في قوله لالا لانه هنا يوجد فعل واحد وهو يعلم وهو يوجد فعل واحد ويكون And where لا بد We في قوله say انظر the word that he says. Listen. The an-lame for me. In other words. For that, for that. Then the hamza, and it's the hamza of the an. Then the هنا النون ننس ساكنه في اللام فلا تظهر رسما ولا ونطقا ولا خطا لالا انظر لا ترسم ولا تنطق لالا ليست برصمه في الايه ولم ننطق بها أضغمة النون ساكنه في اللام فصارت لالا لا هذا اذا طيب هذه ان هي المضمنه آه الظاهر التي نصبت أو التي نصبت فعل مضارع وهذه هي اللام وهذه هي اللام الذي قال عنها المصنف وبعد اللام آه ومضمرة جوازا بعد اللام إلا آه إذن ينصب الفعل المضارع بأن مضمارة جوازا إلا في نحو فانها لا تضمر بل تظهر هذا معنى المصنف قولي المصنف رحمه الله ينصب الفعل المضارع بعد ان مضمره جوازا في نحو كذا او بعد اللام في نحو كذا الا في نحو لئلا فانها تظهر لا غير يعني يجب اظهارها ما الضابط هنا في رايكم الاول قال لا قال اللام فقط هنا ما الذي جاء جديد ما الذي جاء اللام لا الناهية او لام الالف لا الناهيه في الضابط الاول قال وتضمر و وبعد ان مضمره جوازا بعد اللام هذه اللام مقصوده هذه اللام واضح ان اللام بعدها أن الله صرت فعل مضارع جوازا ظاهره او مضمره جوازا جوازا لكن هنا قال الا في نحو الا ما الذي زاد في اللفظ زاد ماذا ناهية. زاد اللام فقط لا الناهي لا نقول لام لا الناهية لأنها من حرفين لا الناهية إذا نقول تظهر تظهر أو يجب إظهار أن يجب إظهار أن ماذا بعد اللام إذا كان بعدها أو إذا كانت ماذا موصورة بلا النافية النافية أو الزائده لا، لا او الزائده لانها هنا زائده وهنا النافيه اشي بسمح لي تقطعني في النهايه طيب ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام خالصا بلا وجب بقت ها بعد اللام سواء كانت لا النافيه في قوله تعالى اكمل ام سواء كانت أو زائدة كَلَّتِ الْبُنُو الْعَلَى الْيَدَى أهلاً كِتَابًا هذه زائد هذه زائد وهذه النافية إذن رأيت نقول ضابط يجب إظهار أن يجب إظهار أن بعد اللام إذا كان الفعل مقروراً بلا هكذا يجب إظهار أن بعد اللام بعد اللام إذا كان الفعل مقرونا بلا والفعل يكون مقرونا بلا آه ولا المقرور بالفعل قد تكون زائدة وقد تكون نافية ضبطنا الأمر الآن الآن مثال الزائده مثال النافية نبدأ بالنافية بماذا بدأ المصنف مثاله الأول مثاله الأول آية إذن بدأ بالنافية لأن الأصل هو العمل آه. لا عن نافية. هنا لأن لا يكون يكون فعل مضارع منصب أن وأين ان هي ظاهر هنا ظاهرة وجوبا ونصبه فتحه آخره فهم خبره للناس وحجة هو اسمه ها المصدر المؤول ها هذه لا نافية ولا النافية لا تمنع ما قبلها من العمل فيما بعدها لا نافية أنتم تفهمون أو, أو لا آه ها شيئا أن انظر لا يكون هذه لا صارت كالشيء الواحد مع الفعل مضارف واضح فنقول أن نصب يكون لا هذه لا تفعل شيئا لان النافية لو كانت ناهية تتزم لكن لا يجتمع عاملات هنا ان على النافية لا يجتمع هذه لا النافية تقول لا يخرج زيد اليوم ليست ناهية، فتقول لا تخرج. هذه نافية، نفت العمل، نفت الأمر. لا يكون، لا يكون. إذن هنا ان هي التي نصبت الفعل مضارع، فصار يكون لأن يكون ولأن لا يكون. رأيت؟ اذا فنقول اللام، أم اللام، حرف هل الأولى؟ هذه ليست اللام، هذه لا نقول عنها اللام، نقول عنها لا قلت لكم الحرف، حرف المعنى إذا كان من حرفين فننطق بماذا؟ بمسمى وإذا كان من حرفين فننطق باسمه فنقول اللام، الكاف أما إذا كان من حرف فنقول من، عن، في، أرأيت؟ في، ونقول لا لا نقول هذه ليست لا هذه لا مؤلف اليس كذلك فلو قلنا لم أخطأنا لكن نقول لا النافية لا الجازمة الناهية واضح لا الزائدة لا الدعائية لا تؤاخذنا إلا غير ذلك أما هذه نقول اللام هذه اللام وحدها اللام حرف واحد فقط حرف جر ويكون زائدا ويكون تعليليا ويكون للعاقبه ويكون الحكمة كما مضى معنا هذه اللام مفهوم حرف الجر وتكون كذلك اللام هذه هذه مكسورة هي حرف الجر لكن انظر ولا عبد ولا عبد هذه كذلك لام لكن تسمى لام الابتداء الآن إن الإنسان لفي لا لا لا انظر مفتوحه لا في خسر فهذه هذه لام الجر حرف جر فهم هذا طيب اللام اذا ينصب الفعل مضارع بان مظاهره وجوبا بعد اللام اذا كان الفعل مقرونا بلا اذا لم يكن مقرونا بلا فالنصب جائز اه جائز عفوا لو هذا الفعل ليس فيه لا نقول أن ظاهر جوازا أو, مجو... أو... أو... مضمرة جوازا كما تشاهد تقول أن يكون أو ليكون مفهوم هذا لكن لما كان الفعل مقرونا بلا فيه لا تسبقته لا مقرون بها لأن لا تقرأ تسبقه لا تتئي بعده مقرونا بلا فهنا يجب إظهار ان لماذا في رأيكم كما قال السجاع في حاشيته ها. لماذا هنا وجب اظهار ان لانه يثقل ان نقول لو لم تكن هذه أن نقول ماذا للا يكون انظر الان قال فيه قلق قال في اللفظ قلق غير ثابت عمينا. واضح للا يكون للا, للا يكون واضح الان اضطراب فيه ثقل في فوجب اظهار ان فحفظ على العرب اظهار ان وجوبا هنا بفهم؟ لان لا لأن لا. بفهم؟ لان لا لان السكون يعطيك قوه انطلاق السكون يعطيك قوه انطلاق واضح الان لان لا تنطلق من السكون يعطيك قوه في الانطلاق لكن تنطلق من ف... من... من كذا لا لي لا في خفي هذا لا, لا تقول انه وقت العدد سبحان الله لأن لا يكون هذه زائده انظر لئلا لأن يعلم لانه هنا ماذا قال هنا التقدير لان يعلم اهل الكتاب واللام هذه جاءت زائده للتوكيد لتوكيد المعنى واضح لتوكيده المعنى فهذه لا تأتي صلة لتوكيد المعنى كما في القسم لا أقسم أي أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم أي أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لا قسم إذن فلا أقسم معناها قسم معناها أقسم فهم إذن فتأتي لا في لغة العربي زائدة لتوكيد المعنى المصاغ فيها لا فلا وربك لا يؤمنون فلا هذه هي الزائدة هذه لا زائدة للتوكيد ليست لا يؤمنون لا يؤمن النافية فلا وربك والتقدير فوربك وهذا حال فوربك لا يؤمنون فهذه لا زائدة كما في قول من القيس فلا وأبيك ابنة العامري فلا وأبيك ابنة العامري أقسم بأبيها هذا، إذا نكتب بهذا القدر، بقي ماذا؟ ما نقول المصنف، قل المصنف الإظهار، الإظهار الواجب.